مِ اللهَّ لِمَن حَمدحَمدُ لللَّهِ الذيِي هذنا لِهذ وَما كَُّ لَِحتتََ لَ أنهَذانَ اللهَّ اللهَّهُم َهدِن فيِي مَن هَدَي وَافن فيِي مَنْ عافَي وَتَوََّنا فيِي مَنْ تَوََّيد وَبارك لناَا ي رَبنا فيِي مَا وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَخْضِرُ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْنَا إِنَّهُ لاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ وَلاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَي فَلكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ وَلَكَ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَنْعَمْتَ بِهِ وَأُولَى نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب إليك اللهم يا سامع النجوى يا رافع البلوى اجمع كلمتنا ووحد صفنا ولما شملنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجمع المسلمين على كلمة حق وعدل وصدق اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وذكنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم اجعلنا ممن صَامَ وقام سهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا عن جنابك فإنه لا حون ولا قوة إلا بك اللهم بلغنا ليلة القدر برضوانك وجعلنا في هذا الشهر من المقبولين ومن عتقاء رحمتك يا أرحم الراحمين